أجهل حقيقة شغالك المستمر عني حتى صرت أترقب أوقات فراغك الممتلئة بهم والخالية تماما مني ومن بعيد أظل أرقبك وأنا أمثل دور المنشغل بكذبة متقنة أمام الجميع لينتهي يومي وأنا لا أزال انتظرك موجع ذاك الإهمال منك حتى كاس احتياجي لك امتلأ مرات عدة وبعدد مرات امتلائه سكبته أنت في طرقات لا مبالاه ولا أزال أنتظرك تغيرت كثيرا حتى جعلتني أضمنك اشتياقا فأقلب رسائلك القديمة وأرتوي من فحواها ذكرياتنا الماضية وبعضا من أمل عودتك في كل غيهب من لياليك الموحشة ولا أزال أنتظرك ترهقني غياباتك المتكررة حتى جعلتني ارضخ لها لأتمنى أبسط الأشياء منك كسماعي لأنفاسك دون حديث هي وحدها كفيلة بأن تجعلنا نبضاتي تضطرب وبالرغم من ذلك لا أزال أنتظرك يا أنت انشغلت دائما وأهملت كثيرا وتغيرت وغبت مرارا ولا يزال في من الصبر إلى الحد الذي يجعلني أبكيك بلا صوت بلا دموع. ربما لأن فكرة فقدك توجعني فقط أخبرني ما عانيته أنا من أجلك هل يستحق انتظاري لك بعدها أم أواسي نفسي بمرارة الدم وأرحل قلم سارة الحملة